وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة عباد الله مازال الحديث عن قصة خلق آدم والدروس العظيمة المستفادة من هذه القصة يقول الله تبارك وتعالى فوسوس لهما ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فابليس لعنه الله وسوس إلى آدم بأنه يأكل من هذه الشجرة التي منعه الله عز وجل أن يأكل منها، واغواه آدم. وغره وأغوه إبليس وغره وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين ودلاهما بغرور وقال إبليس لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبله فابليس في خض... فآدم عليه السلام في خضم هذه الوسوسه وهذا الاغواء واقسم ابليس لادم انه له من الناصحين وقاسمهما اني لكما من الناصحين فادم عليه السلام لم يكن يتصور شرعا أن يقسم أحد بالله كذبا ففي خضم كل ذلك نسي آدم العهد الذي كان بينه وبين الله تبارك وتعالى ولذلك الله عز وجل يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما يعني آدم نسي ذلك العهد ولم يكن عنده ذلك العزم على هذه المعصية فأكل منها فبدت لهما سوآتهما آدم وحواء أكل من الشجرة مجرد من أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما آدم حواء انكشفت العورات وبدت السوءات وهنا علم آدم بالخطأ وطفق يخصفان عليهما عمدا وذهبا إلى ورق الجنة يلصقان بهذا الورق على هذه العورات يخصفان عليهما من ورق الجنة وهنا في هذه اللحظة وناداهما ربهما ألم انهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين ذكره الله تبارك وتعالى بذلك العهد الذي اخذه عليه هنا ادم في لحظه اقر واعترف وندم على ما كان منه قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اعتراف واقرار بالذنب بمجرد التسكرة وأقسم بالله تبارك وتعالى ان لم يغفر الله عز وجل لهما ليكونن من الخاسرين فأنظر إلى هذه التوبة من آدم عليه السلام وانظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي وابوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت سيد الاستغفار فيه الاقرار بنعمه الله تبارك وتعالى عليك ابوء لك بنعمتك علي هذا مقام مشاهده المنن والنعمة من الله عز وجل وابوء بذنبي اقر بذنبي اعترف بذنبي مقام الاعتراف والإقرار بالذنب والتقصير ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي اعترف بذنبي اقر بذنبي هذا هو سيد الاستغفار اذن ادم عليه السلام دخل من باب الانكسار والذل والافتقار من باب الفلس أنت تدخل على ربك وأنت مفلس لا ترى لنفسك شخصا ولا ظلا ولا رأيا ولا ترى نفسك أصلا بل ترى نعمة الله عليك وترى ذنبك وترى تقصيرك مقام مشاهدة المنه ومقام مشاهدة العيب والتقصير وهذا أقرب باب يدخل منه العبد على الرب عز وجل هل تدخل الباب؟ هل يفتح لك الباب؟ هو ده الباب باب الافتقار والذل والانكسار ومشاهدة النعمة والمنه من الله عز وجل ومن هذا الباب دخل كل الانبياء والمرسلون والصالحون سيدنا موسى عليه السلام لما قتل القبطية بطريق الخطا قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له يبقى موسى عليه السلام رب اني ظلمت نفسي يونس لما ذهب مغاضبا وابتلع الحوت قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هذا هو باب الدخول على رب العالمين ان تقر بالذنب وتعترف بالذنب وان تقر بنعمه الله تبارك وتعالى عليك قس ذلك وانظر إلى هذا مع إبليس المتكبر ما منعك أن تسجد اذ امرتك لا توبة ولا استغفار ولا زل ولا انكسار أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أسجد لمن خلقت طينه انظر إلى تكبر ولذلك إبليس كفر من باب الإباء والاستكبار ولذلك ربنا يقول له أستكبرت أم كنت من العليم الكبر اللي عندك ده ولذلك كما تقدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من كبر إذا تريد أن تدخل إلى هذا الباب باب التوبة عليك بالإفلاس تظهر نفسك مفلس. لا تملك شيئا ولا ترى نفسك ولا ترى مالك ولا ترى صحتك ولا ترى طبقانك بل ترى طقرك وذلك ومعصيتك وذنبك من العلماء العلمات يستفيد من صرفة آدم ومعصية إبليس دروسا كثيرة منها أن الذي تكون معصيته بسبب الشهوة ترجى له التوبة وأما من كانت معصيته بسبب الكبر لا ترجى له التوبة في الغالب وهذا امر مشاهد وواقع ومحسوس في التاريخ وفي الوقت المعاصر تجد أن هذا الذي قد عصى الله عز وجل بسبب شهوة لم نجد له عزمة يعني في أحد ربنا وقع سبب ضعف سبب شهوة لأي سبب ما فبمجرد أن يعصي الله تبارك وتعالى إذا به يتوب ويستغفر ويبكي فذا يرجى له التوبة أما الآخر لسبب الكب لا يوفق للتوبة ولذلك لو نظرت في التاريخ مثلا إلى فرعون فرعون على واستكبر في الأرض لما أنجل الله تبارك وتعالى موسى ومن معه وخرجوا من مصر وصلوا إلى البحر فأتبعهم فرعون وجنوده فقال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يعني كل فرق طريق او موجه او شق من البحر كالطود كالجبل العظيم وربنا عز وجل شق لبني اسرائيل اثنتا عشرة طريقا في البحر لكل سبط طريق فمر بنو اسرائيل وكان عددهم ستمائه ألف من بني اسرائيل ضربوا الطريق في البحر فجاء فرعون بتكبره يركب فرسه ولما رأى هذا البحر كالجبل تكبره منعه ألا يمر فمر وده الغرور فمر فرعون وجنوده فأنجى الله عز وجل موسى ومن معه على البر الآخر وأغرق الله فرعون وجنده في اليم فرعون تلاطم الامواج حتى دخل الماء الى فيه وخلاص في سكرات الموت وبلغت الروح منه الحلقومة فاذا به يقول امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين انظر والكلام ده لم يسمعه الا الله عز وجل إن فرعون في, في الغرق في البحر من يراه؟ يعني حتى الذي يراه من على بعد سواء من أتباع موسى أو من اتباعه هو لم يسمع هذا الكلام هو يلاطمه الموج ولو لأن الله عز وجل أخبرنا بهذه الكلمات ما علمناها قال تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت جاي يؤمن الآن بعدما وصلت الروح إلى الحلقوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها وقال حتى تصل الروح إلى الحلقوم يبقى باب التوبة مفتوح لكل الناس مهما فعلوا إذا تابوا تاب الله عز وجل عليهم إلا إذا بلغت الروح الحلقوم، وإذا رأوا آيات بينات عظيمات كغروب كشروق الشمس من مغربها ولذلك الله عز وجل يقول فلما راوا باءسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين قال الله عز وجل في الرد عليهم فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باءسنا تجيتوا امن الان ففرعون جاي يؤمن لما بيموت في سكرات الموت وكمان في كلامه اللي هو عايز يظهر في الإيمان طرى فيه الايمان ترى فيه الكبره مش يقول يا رب اغفر لي يا رب سامحني امنت بك يا رب يا رب سم... لا ده يقول إيه امنت بالذي امن به بنو اسرائيل امنت بانه لا اله الا الذي امنت به يعني عايز ان حد ينقذه من الغرق انا مؤمن بالاله بتاعكم شوف الكبر ولذلك لم يوفق للتوبه ولذلك مات كافرا فرعون قال الله عز وجل في الرد عليه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون يبقى إذن من كانت معصيته بسبب الشهوة يرجى له التوبة أما من كانت معصيته بسبب الكب لا يرجى له التوبة في الغالب قارون كان في عهد فرعون أته الله عز وجل مالا كثيرا عظيما لكن قارون استكبر قال الله عز وجل وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وصفهم الله عز وجل بالكبر قارون في يوم الأيام أراد أن يفتن الناس وأن يكسر قلوب الفقراء فخرج على قومه في زينته جمع كل ما يملك من الخدم والحشم والجواري وألبسهم أحسن الثياب وأفخرها وخرج بكل ما عنده من مال خزائن ذهب فضة خرج بكل ما يملك فخرج على قومه في زينته في موكب عظيم امام الناس طب ليه قرون يعني ليه طب انت غني اه انت من اغنى اغنياء الارض قارون طب ليه تعمل كده شوف الكبر عشان يتكبر ويظهر كبره واستكباره امام الناس فخرج في موكب عظيم الناس خرجت تتفرج وتشاهد حتى فتنهم. ما هو في بعض المواقف الناس اللي هم يعني لا يفهموا سنة الله تبارك وتعالى ولا يتدبروا في أفعال الله تبارك وتعالى قد يتعرضوا لفتنة يا رب انت تارك هؤلاء الناس لماذا؟ يقول كده في نفسه فيفتن حتى ان الذين يريدون الحياه الدنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم احنا نبقى عايزين زي قارون واللي لك كأن كان لسان حالهم بيقول ايه بيقول يعني إيه متكبر متكبر بس نبقى زيه ده ذو حظ عظيم كنت ناسف قرر انكسر قلوبهم ولذلك ربنا عز وجل قيد من يبين سنن الله تبارك وتعالى الكونية والربانية والإلهية للناس قال الذين أوتوا العلم ويلكم سواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون إيه واحد عنده مليارات الأموال وعنده سلطان لكن هيبقى مصيره يكون من أهل النار ما فائدة ذلك فلذلك الله تبارك وتعالى يكسر ويزل قارون فخسفنا به وبداره الأرض ربنا عز وجل أرى الأرض أن فقط لغير أمر بسيط جدا فابتلعت قارون بمن معه وبأمواله جميعا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين أين الجنود أين السلطان أين المال؟ أين كل ذلك؟ لا يوجد أحد ينصره وينقذه من قدر الله تبارك وتعالى ومن أمر الله عز وجل يبقى انظر إلى هذا المتكبر يعني حتى في آخر يوم من أيام حياته يخرج بمنتهى التكبر والخيلاء والاختيال أمام الناس ليكسر قلوب الفقراء ويستكبر عليهم آخر يوم في أيام حياته لا يوفق للطعب لا يوفق للتوبة. أبو جهل وكان ذلك في غزوة بدر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل ده أيضا كان كان من المتكبرين فهذه الأمة فقتلوا أحد الصحاب شبان ضربوه وعبد الله بن مسعود أيضا ذهب ليقتله فعبد الله بن مسعود كان قليل الحجم قصير القامه رضي الله عنه خفيف الساقين لكن وزنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الله كوزن جبل احد ما تغترش ده عملاق وده قصير لكن القصير ده بعمله الصالح افضل عند الله عز وجل من هذا العملاق وكان ابو جه عملاقا فعبد الله بن مسعود بيقترب منه والثاني ده في سكرات الموت فعبد الله بن مسعود بيقول له ايه هل أخذاك الله يا عدو الله؟ انت شفت بقى المصير بتاعك وربنا أخذاك قال له ليه يعني إلا حصل ما أنا إلا رجل قتله قوم شوف الكبر يعني واحد في سكرات الموت واحد بيموت يا اخي توب إلى الله لكن إيه اللي منعه أنه هو يتوب إلى الله ويرجع ويعود الكبر ما أنا إلا رجل قتله قوم وقتل فعلا على الكفر يبقى الحاصل إن من كان من كانت معصيته بسبب الزن لا يوفقه ولا يرجى له التوبة في الغالب بينما اللي معصيته بسبب الشهوة وبعدم إصرار منه وبعدم إقبال منه على ذنب فهذا يرجى له التوبة في الغالب وده موجود في حياتنا المعصرة كتير جدا يعني أقرب مثال من أسبوعين في أحد السجون رجل محكوم عليه بحكم جنائي وفجأة يطلب إن هو ينزل يقعد مع بعض الناس الذين يصلوا ويصوموا ويقروا القرآن في نفس السجن وفعلا يستجاب له وينزل معهم ويقول له أنزل أخدمهم يعني. وفعلا نزل معهم قعد معهم قرابة شهر كم ده من أسبوعين؟ وفعلا بدأ يصلي معاهم ويقرأ قرآن وبدأ يصوم وبدأ وبدأ وبدأ حتى صار يعني, يعني ممكن يتصف بالكرم بيحكوا عنه أنه كان يتصف بالكرم كل واحد يطلب منه شيء يديله حاجة تغير عاجب جدا وفي نهاية هذا الشهر هو من أسبوعين صلى القيام في هذه الليلة وقعد ينتظر أذان الفجر عشان يصلي الفجر وهو قاعد كده مات توفاه الله عز وجل آه في السجن حكم جنائي واحد يقول لك ده مجرم ده كف حسن هذه بيد الله تبارك وتعالى اكيد هذا الرجل يعني فعل معصيه ما واستحق عقابا بالحكم بالسجن وكذا لكن في قلبه ليس فيه كب آه بسبب شهوة بسبب كذا لكن طلب من الله مرارا وتكراراً أن يتوب إلى الله عز وجل فوفقه الله عز وجل للتوبه ومات وهو ينتظر الصلاة الرجل الذي قتل تسعة نسعين نفساً وأتم بهذا الرجل الآخر بالمئة ما مقبل ما زال مصر على التوبة ما عندهش كبر ما هو في واحد راح يتوب يبقى مش متكبر واحد مش عايز يتوب اعرف ان انت متكبر توب يا راجل، توب يا أم، توب يا حاج، توب يا أخت ما بتوبش يبقى في كبر شوف قتل مات نفسه مصر على التوبة دلوني على رجل يخبرني كيف أتوب وفعلا ربنا يوفقه للتوبة ويموت على توبة دون أن يعمل أي عمل صالح الله ليه ما عندهش كبر؟ عنده طواغيت يبقى دخل الى الله عز وجل من باب الذل والانكسار والافتقار يبقى ده درس مستفاد من الدروس المستفاده ايضا التوبه من ترك المامور اعظم من التوبه من فعل المحظور على الراجح يعني ايه الكلام ده يعني تجد ان كثير من الناس لو نصرناهم نصر أو او رشرة أو كيف أو أي فعل من أفعال المحظور ارتكبها تجد يندم ويبكي ويطوب إلى الله ويستغفر وتصدق وكذا ده أمر جميل لكن في المقابل تجده هو نفس الشخص أو تجد غيره لو ترك طاعة ترك صلاة ترك صيام ترك زكاة ترك حج لا تجده متاثرا ولا تجد منكسرا ولا تجد يتوب اصلا ولا تجد يتوب مع ان فعل المامور احب الى الله عز وجل من من ترك المحظور يعني الشيء العجيب ان انت تجد واحد لا يصلي شاب لا يصلي اصلا لا يدخل المسجد لا يصلي ما تجده مكسر ولا يبكي ولا يتوب ولا كانه فعل ذنبا عظيما تجد أن بعض الناس لا يصلون في المسجد تجد أن كثير من الناس لا يصلون الفجر في المسجد أو لا يصلون الفجر أصلاً لا يصلي الفجر إلا بعد شروق الشمس ولما يقوم السبتة في الشروق العديد ما كأنه فعل ذنباً وما كأنه أذن في حق الله عز وجل ويضح ويبتسم ويومه سعيد ويومه جميل ولا يتوب ولا يفكر يتوب إن ترك صلاة الفجر في جماعه المسجد ولا ترك صلاه الفجر في وقتها الحاضر اللي هو من طلوع الفجر لشروق الشمس ما تجد الناس يفعلون ذلك لماذا الناس يستصغرون ترك المأمورات ويعظمون فعل المحظورات مع ان العكس هو الصح ليه ما انت تنظر لتوبه ادم ومعصيه ابليس يعني آدم لما عصى الله ربنا قال له اهبطوا منها جميعا هبط طرده الله عز وجل من الجنة إلى الأرض وبإذن يوم القيامة يرجع الجنة تاني ده فعل ايه؟ بينما إبليس لما ترك المأمور ترك فعل السجود ترك أمر الله عز وجل طرده الله من رحمته لأن الغالب يا جماعة إن فعل المحظور يبقى بسبب الشهوة انما ترك المامور بسبب سبب الكبر ولذلك بما تفسر الاذان يقول الله اكبر الله اكبر وهذا الذي يسمع الاذان لا ياتي للمسجد بل لا يصلي اصلا بما تفسر ذلك الا كبر في قلبه بما تفسر ان انسانا يسير في نهار رمضان يشرب الدخان عيانا بيانا وياكل جهارا امام الناس بما تفسر وجود كبر في الصدر وجود كبر المأمورات أعظم من التوبة من فعل المحظورات ليه؟ لأن أيضا من اسباب ذلك أن فعل المأمور أحب إلى الله من, من, من ترك المحظور ليه؟ فعل المأمور في مشقة، في فعل صلاة الله أكبر وركوع وسجود وفي استجابه لأوامر ربنا أنت بتضع وجهك على الأرض استجابة للرب في سجود في ذل في انكسار فده ربنا بيحبه انما ترك المحظور واحد ما يزني طيب انت عمل ايه هو ترك المحظور ليس فيه كلفة ليس فيه فعل اصلا واحد لا يشرب الخمر انت عملت ايه يعني؟ يبقى ترك المحظور تركه فعل انما الاخطاء فعل الاخطاء كلفه ولذلك الله عز وجل دائما يقول اقسطوا واقسطوا ان الله يحب المقسطين ربنا بيحب العمل الصالح وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها أيضا فعل المأمور مقصود لذاته وترك المحظور مقصود لغيره يعني إيه ربنا لما أمورك تصلي لأنه ربنا بيحب الصلاة وربنا بيحب أن يطاع الله عز وجل يحب ان يطاع يبقى المامور مقصود لذاته انما فعل المحظور مقصود لغيره فعل المحظور ربنا نهاك عن الخمر وعن الزنا حتى تتم لك الطاعه ولذلك قال تعالى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر وايه الخمر ان الخمر فيه صد عن ذكر الله الذي هو المقصود. يبقى انت لما بتصلي تعرف ان انت بتعمل عمل ربنا بالحق ايضا ان البيت صلى الله عليه وسلم يقول تركتوني اي اي اتركتوني. زاروني ما تركتكم. ثم يقول ما امرتكم منه بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما عنه فاجتنبوا يعني في باب النهي لازم تجتنب النهي بالكامل في باب المأمور لا في المأمور أبدا قال لعمران بن حسين لما كانت فيه بواسير قال له صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب إذن في فعل المأمور لا يطرق الإنسان فعل المأمور أبدا حتى الموت مع الظهر حتى يسير يسير يعني حتى لا يستطيع أن يتوطّر، يسَيَنَم لا يتوطّر ولا يتفق. يتيمم ويسَيَنَم يصلي صلاته صاعد الصهرين بلا وضوء وبلا بلا المهم تصلي لا تنقطع الصلاة إلا بالموت. مش قادر تتحرك؟ هتصلي بالذكر باللسان. عارف الفقابي قال ايه? لو ان واحدا يستطيع ان يتحرك لكنه لا يتذكر الذكر جاء برجل يذكره. يلقنه يقول قل الله اكبر. وبعدين يقول له قل الفاتحة الحمد لله رب العالم. فالتاني يردد التاني عنده زهايمر مثلا او غير متذكر. لكن واحد يلقنه. ده اللذلك على ماذا? ده زلك على ان اعتناء الشارع بالطاعات اشد من اعتنائه. بترك المحظورات اسال الله عز وجل جل ان يعملنا من ينفعنا وان ينفعنا بمعنى من اقولهم الحاجة. هذه ترك مأمورات ماذا يجب على هؤلاء كما تقدم التوبة من ترك المأمورات أعظم من التوبة من فعل المحظورات يجب على هؤلاء أن يقضوا عليهم كل واحد فينا يعود يفكر كم سنة ما صوم رمضان يصوم رمضان الأيام التي هي يوم الاثنين والخميس وهذه الأيام التي يصومها الناس على سبيل النافلة لا انت الصوم على سبيل القضاء ما عليك من الواجبات حتى تقضي ما عليك هذا الصيام الزكاة رجل كان في يجب الزكاة في ماله لمدة ثلاث سنوات خمس سنوات يخرج الآن ما كان عليه من الزكاة في الأيام الماضية وفي السنين الماضية مش خلاص انت تبتل الله يبقى زكاه لا تقدم عليك من الزكاة وأما الحج من فاته الحج وهو قدر على ذلك ينوي الآن أن يحج هذا الموسم بإذن الله تبارك وتعالى وأما الصلاة ذهب جماهير العلماء منهم الائمه الأربعة إلى وجوب أن يقضي المسلم ما عليه من فرائض ما عليه من الفرائض تخضيها مع هذه الفرائض التي يصليها الآن. يعني صلي الظهر صلي مع ظهر من اللي, اللي مر. صلي المغرب صلي معها مغرب من اللي مر. يبقى ذهب جماهير العلماء إلى وجوب قضاء ما على المسلم من فوائد من الفرائض. وذهب طائفة من العلماء قالوا إنه ممكن عليه من الفرائض لكن يقصد النواف طبعاً سودا في انتصار أول وعندما يقصد النواف اللي يعوض في لهذه الجيس أنا أحبه. الله أحبه. الله ما علينا والله ربنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين اللهم اق كلنا في حسن واثرقنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وفقا وسالك اللهم احفظ نصرى واهلها وشعبها وارض اللهم احفظ نصرى واهلها وشعبها وارضها من كل شر ومن كل سوء اللهم أراد مصر وأهلها وشعبها وأرضها بسوء فجعل كيده في نحره اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل كيده في نحره اللهم ارضنا الأمن والأمان والسلم والسلام وصلهم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أجماع الكلام يقوله دي المنى ولا الجميلاش حياتنا وممتنا وكل ولا نفس لبداية المكتابة بنحر يبقى الباب أقرب باباً إلى الله عز وجل باب الإنكسار والذلط والإفتقاط اللي باب باب الكفلات عارف لما تدخل على واحد غني أوي وتدخل وطلع جوبة كده كلها برة فميجي في كركة الجيدة كلهم جوبه برة وهنا وهنا وتدخل على الأول حاجة عملاً يا هي مدات هيقولك بس دخل الجوب لجوه وخذ المجي نادر صح ولا؟ انت دخل على ربنا عز وجل اللي غالي غنى مضى ولا نظر قليلاً داخل مفلس مفلس يعني مش من الفلوس مفلس هتابل إيه مع ربنا هاا وليليه خزان السماوات والارض هتابل إيه من الفلوس واحد داخل مليار، اتنين عشرة مليار ما أولاك ما تكلمش على بالمليارات المليار ده الراشق ايه إيه بيقوله بياله ألف مليون الوقت الناس تكلمش بالمليارات دخلت المليارات على وقتها بها إيه تساوي إيه وحب إنما لو دخلت لا طاقه ولا شخص ولا زلة ولا ترى إلا ثمة ونعمة الله عليك وده باب هذا اللي دخل منه إيه سيدنا إيه اللي دخل منه سيدنا إيه آدم. هو تعرف كده معرفتش كده خلاص إذا ما فيش معرف ما فهمتش يعني تعبد ما فهمتش ما أنت ممكن تتكلم سنين في الخط تتكلم دروسك وتتعلم وتبقى عارف لكن ما عرفتش تخطط حد. وليس الولايات بزريري ولا كذا ايه؟ يبقى خلاص حياتك راح وزا بيقولوا بيقول بعض الصلاة بيقول لو عدم الملوك ما نحن فيه من السعادة لقتلونا على ما نحن عليه لو الناس تعرفت الملوك يعني لدي إحنا سعادات ربنا عز وجل والقلب ده لما بيسافر كده ربنا كده بالعرش فوق السماوات السبع اه؟ ده سعادة وزاد يقول لك يعني الناس بتخرج من الدنيا ولا انتظر ما عرفتش طعم الإيمان ولا مدى الإيمان وحرامة الإيمان لدي تقول عشنا صرارا ومدخل صرارا ويبعث مصرار. واحد عش في الدنيا وخرج منها ما زرقش أحلى مجرد ذكر الله عز الجاد والإنكساد الله عز وما خاش برضو يعني خد بالك التوبة هو من اللي ها والعصار الوقت ما يكون لنا عصار وكلنا بإنما كلنا بيتوب اللي بيتوب اللي ربنا بيتوب عليه اسمعوا في الكلام اللي بيتوب اللي ربنا ايه بيتوب عليكم ما ربنا قالوا على السلاسة الذين أخذكم حتى إذا ضاقت عليهم ونهروا بما رحمة وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجا من الله إلا الله, الله. وانت منتظر بقى الحته دي يعني انت منتقر اللحظة دي ان انت تمشي في الارض ناس عليك في الارض دي جدا وتعيش مع كل اصحابك دول وما تجدش حتى عملي نسب فتعلم في اللحظة دي الا ملجأ من الله يتعليك شوفوا التحبيل ضقت عليهم والارض ايه؟ الارض دي تشترك واحد ستة مليار ليال على اليابسة اوطر وغلق بحرق ستة مليار وضقت عليهم ايه؟ وكمان ضقت عليه Maar on relственнич Infinity Bakker intelligent... Vooral lukt de mystery behind me of IT... Zwel işbar, te Trustee هو هؤلاء عندك يشعر بالكلام ده لأنه هؤلاء عينك تستمتع بالترقى تستمتع بالترقى هؤلاء عينك تشعر بهذه وضقت الضغط بما حتى نفسه بقى. يعني وضعوا عليه وضعوا عليه اي الله عكس اي اي لك لازم لذات يعني البقر ذا وصلت لين كما الغنى وصل له ذات يعني إن إن كذا إن أنت راتنا غني غنم مطلق أنت راتنا قطير الله قطعه أي مط بحيث شيء من رحم الله سبحانه وتعالى وجد ما استصعبش توقف ذل واحد مهما فعل من سنوب ثم تفتض الله عنده للعادي جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن رأيت أمراط في فبعدت معها كل شيء في الجماع فطرته بالذات بل لا اطول عليكم في ذكر الاحتمالات قال له ربنا هل الله عليك عنه قال لكم عنه دين علينا فان عليك بطاعة عنده ودهن? تاوبة عنده ودهن عليه. لكن قبلك تهيلة ايه ايه? اقض الصلاة طرفي من الايه? من الليل. يعني من الحسنات الجددة يعني الشكل ما توبة بالإستاذ? لازم يتوبة مع العمل. الصلاة ومن ثابة وعمل, عمل وعمل ايه? عملا. المصر Thank you.